اللَّهُ يَجْتَبِي الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِنْ عِبَادِهِ وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا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 اللههُ رَبّنَا وَرَبّكُمْ لنَا أَّانون وَلَكُمْ أَعمادُكُمْ لا حُجكَ بَينَناَا وَضَيينَك اللههُ يَجنهُ بَنَناَا وَإِلَهِ المصم والَّذينَ يُحان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 فَإَ شَ إِلَّهُ يَقْتِم عَاق بِكَ وَيَمْحُ اللهَّهُ البَوْوقِلَ وَيحِبُّ الْ الحََّ بِكَ لِماتِ إِهُ عَمُ بِذَا تِ الصُدُون وَهُوََّ يَقُبَن التَّدَكَ حِذَادِهِ وَيَعفُ عَن, عباده ويعفو عن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 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا دَسَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ نَصِيبٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار فِي البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أَوْ يُعَذِّبُهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن نصير فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَزَاءً غَيْرَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ يَقُولُونَ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 وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّهُمْ عَنْ أَهْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمُنْفَكُّونَ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من نلجئ يومئذ وما لكم من نكيل فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاو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 الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأرض